يا صاح لا تقدر لي في أي رذبا ولا يغرك من يقود المواكب دنياك فيها الناس قلبا بقلبا والآخرة جناتا على المراتب يا صاح لا تقدر ليل شر عاطب ابعد من إبليس الذي عشت جنبه من قبل أن يرميك إلى لا نار الاهب من قبل أن يرميك إلى لا نار الاهب يا صاحي لا تقدر في أي رتبة ولا يغرك من يقود المواكب دنياك فيها الناس قلبه بقلبه